الدرس الثاني، أربعة عشرة ضع خطاً تحت المبتدأ المؤخر وخطين تحت الخبر المقدم في القطعة الآتية كما في المثال في مدرسة الأمة والخطباء طالبات كثيرات فاطمة واحدة منهن عندها معرفة جيدة باللغة العربية، وهي الآن تقرأ كتابا باللغة العربية، وفي الكتاب قصص كثيرة تتحدث عن حياة الصحابة. فاطمة تحب قراءة القصص الدينية. لكل قصة في الكتاب تأثير طيب على نفس الإنسان. فاطمة تحب العربية كثيرا، لأنها لغة القرآن الكريم والأحاديث الشريفة. للعربية مكانتها كانتها الخاصة جدا في نفوس المسلمين.